إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وقال تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وقال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين وقال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون وقال تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد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 لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط وعزتك وقال مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه <تصفيق> الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين وبعد قول الله جل وعلا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا الدعا والسوق بقوة فيساكون سوقهم الملائكة تضربهم بقوة وهذا نوع من ادخال بعض اهل النار النار النوع الثاني انهم يؤخذوا بالنواصي والاقدام ويرموا بها رميا فهم تختلف يعني حالاتهم حسب اجرامهم وعصيانهم لله جل وعلا فكل مجرم له نوع من العذاب صلى الله العافيه كبيره جدا وقعرها عظيم وقول الله جل وعلا عنها يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الصحيح أن هذا استفهام طلب يعني أنها تطلب المزيد الزيادة فلا تزال هكذا حتى يضع عليها رب العزة جل وعلا قدمه وفي رواية رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق على أهلها وتقول قط قط يعني حسبي امتلأت ليس في متسع لغير من ألقي فيها وذلك لأن الله جل وعلا كما ثبت في الصحيحين أن النار والجنة كل واحدة افتخرت على للأخرى فقالت النار أنا يدخلني الجبارون والمتكبرون ورؤساء الناس وكبراؤهم وعظماؤهم كانها تفتخر على الجنة وقالت الجنة ما لي يدخلني المساكين والضعفاء فحكم الله بينهما وقال للنار أنت عذابي وأذب بك من أشياء وقال الجن أنت رحمتي أرحم بك من أشى ولكل واحدة منكما علي ملؤها فهي إذن قولها المزيد تطلب الوعد من الله جل وعلا أن الله يملأها والله جل وعلا لا يظلم أحد فإذا انتهى الجن والإنس الذين يلقون فيها وفيها متسع يضع عليها رجله جل وعلا وتتضايق بأهلها وتقول قط قط في رواية حسبي حسبي يعني كفاني ماء الكيفية وأما الجنة فلا يزال فيها فضل فينشئ الله جل وعلا خلقا شاء جديد ثم يسكنهم فضل الجنة الله جل وعلا هو الحاكم بين خلقه وهو جل وعلا أرحم الراحمين ولكن هؤلاء الذين خلقوا للنار هذا الأليق بهم والأوفق بهم ولا يصلح لهم إلا هذا ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل لهم ما كانوا يقولا من قبل ولو ردوا لعادوا لما نوعا وإنهم لكاذبون لهذا لو أتيتهم بكل آية لم يؤمنوا فهم طبيعتهم الكفر وطبيعتهم الإجرام والمعصية ولهذا كانت النار اليقبهم وهي مقرهم نسال الله العافيه نعم وقال مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث وأمثاله إثبات الرجلين لله جل وعلا على ما يليق بعظمته كما ذكر ذلك بن عباس وغيره وفي احاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت في ذلك وجاء قول ابن عباس إن الكرسي موضع القدمين موضع قدمي الرحمن جل وعلا فالله جل وعلا صفاته على ما يليق بعظمته ولا تشبه صفات المخلوقين فهي تخصه تعالى وتقدس وكذلك أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين فهو كما قال ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا كذلك في أفعاله ولهذا أشكل على كثير من الناس الذين لم يعرفوا قدر الله ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الله ينزل إلى سماء الدنيا مثلا في آخر الليل إذا بقي آخر إلى ثلث الليل الاخير ثم يصعد قالوا كيف هذا لو كان مثلا ينزل إلى هنا مثلا ثلث الليل ثم إذا كان ثلث الليل بعد هذا في البلاد الغربية صار نازلا وهكذا الذي بعدها وهكذا فعلى هذا يقولون يلزم ان يكون دائما نازل يقول هذا تصور الفاسد لو كان النزول على ما تعهدونه ولكن نزول الله جل وعلا يليق بعظمته وهو خاص به ومعلومنا أن الآن الأرض مملوءه من خلق الله والسماوات وكلهم يعبدون الله ويذكرونه وكلهم يستمع لهم في آن واحد لا يشغله سماع هذا عن سماع هذا وكذلك في المحاسبة يوم القيامة يحاسبهم في وقت واحد وكل واحد يظنه أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الجميع تعالى وتقدس فأفعاله لا يجوز ان تشبه بأفعال المخلوقين فكل صفاته خصائص تخصه تعالى وتقدس والذي لا يعرف هذا يقع في التشبيه أو في التعطيل أو في الكفر بالله جل وعلا صلى الله العالمين. وقال مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ورواه البخاري عن إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بنحوه ولفظه يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق ولم يذكر المغرب يعني المقصود بهذا عمق النار كان مثلا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب يعني مشرق الشمس ومغربها فهذا عنق عظيم وقعر بعيد جدا نعم وقال عبد الله بن المبارك بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الرجل يتكلم بالكلمه يضحك بها جلساءه يهوي بها ابعد من الثريا غريب والزبير في هلين وهذا أبعد من المشرق والمغرب كان أبعد من السرية هذه مسافة عظيمة جدا نعم وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ سبعين خريفا فالآن انتهى إلى قعرها ورواه مسلم عن محمد بن عباد وابن أبي عمر عن مروان عن يزيد بن كيسان به نحوه حديث آخر قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتا هاله ذلك فأتاه جبريل فقال ما هذا الصوت يا جبريل قال هذه صخرة هوت من شفير جهنم منذ سبعين عاما فهذا حين بلغت قعرها أحب الله ان يسمعك صوتها قال فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم ضاحكا ملأ فيه حتى قبضه الله عز وجل وقد روى البيهقي من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي, الرقاشي عن أنتن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا السياق وثبت في صحيح مسلم عن عتبة ابن غزوان أنه قال في خطبته وقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن افعجبتم وقد ذكر لنا أن ما بين مصر عين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو كضيظ من الزحام حديث آخر قال الحافظ أبو يعلى بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوى سبعين خريثا قبل أن يبلغ قعرها حديث آخر وروى الترمذي والنسائي والبيهقي والحافظ أبو نعيم واللفظ له من حديث عبد الله بن المبارك بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتدرون ما ساعة جهنم فقلنا لا فقال أجل والله ما تدرون إنما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفا تجري فيه أودية القيح والدم قال قلنا أنهار قال بل أودية ثم قال أتدرون ما سعة جهنم قلنا لا قال أجل والله ما تدرون حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بأمينه أين الناس يومئذ قال على جسر جهنم وإنما روى منه الترمذي والنسائي المرفوع فقط وقال الترمذي صحيح غريب من هذا الوجه وثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا يجاء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وروي موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه فالله أعلم ورؤيا من حديث علي بن موسى الرضا عن آبائه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا هل تدرون ما تفسير هذه الآية كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم قال إذا كان يوم القيامة تقاد جهنم بسبعين ألف زمام كل زمام بيد سبعين ألف ملك قال فتشرد شربة لولا أن الله حبسها لأحرقت السماوات والأرض وقال أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين سنة الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها ورواه الترمذي وقال أحمد بسنده عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البحر هو جهنم ذكر تعظيم البحر تحته جهنم بل الأرض كلها تحتها جهنم ولكن هل هذه جهنم التي بها يوم القيامة تجر فتحيط بالناس من جميع الجوانب؟ ولا فيه معبر إلا فوق جهنم إذا ما ينصب الصراط فوق جهنم فيعبر الناس فوقه فمنهم من يسير كما سبق يكون كالطرف كلمح الطرف ومنهم من يكون كالبرق ومنهم من يكون كالريح أجاود الخيل وهكذا حسب أعمالهم ومنهم من يؤخذ ويلقى في النار منهم من يحبو على حسب أعمالهم في الدنيا لأن الصراط المسير عليه ليس على الأقدام وإنما هو بالأعمال فالمقصود أن العبور إلى الجنة من فوق النار وقد فسر بعض العلماء أو كثير منهم من الصحابة علماء الصحابة وغيرهم قول الله جل وعلا وإن منكم اللواردها كان على ربك حتما مقضيا ان هو العبور من فوق النار أن الورود هو العبور من فوق النار وهذا يعني معروف يعني في الحديث ان الصراط أنه حار لأنه فوقها فهو كما جاء حر جمر فاذا إذا كانوا من فوقه فكأنهم وردوها و الله جل وعلا أخبرنا أن المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا من وقت الموت إلى أن يستقروا في دارهم التي خلقهم الله لها في الجنه فهم لا ينالهم خوف ولا حزن والخوف يكون من الأمور المستقبلة التي أمامك أما الحزن فهو على الشيء الفائت الذي فات فالمتقي لا يحزن على ما يخلف الدنيا ولا يخاف مما أمامه فالله يعلمنه وإنما أهل المعاصي وكذلك أهل الكفرة هم الذين يخاف عليهم أما الكفرة لا شك انهم من أهل النار وأن مقرهم النار ومنذ يموت الإنسان يبدأ جزاؤه نعم ذكر تعظيم خلقهم في النار اعاذنا الله من النار تعظيم خلقهم حتى يمتلي النار به يعظمهم الله وكذلك حتى يقاوموا حرها الذي لا تطيقه الصخور وكذلك الحديد يذوب منه ولكن جعلهم الله جل وعلا وقودا للنار كما قال الله جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فهي تحترق ولكن تبدل يدل على أن الألم الشديد في الجلد نعم قال الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وقال أحمد بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمتي يعظم أهل, أهل النار في النار حتى إن بين شحمه أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وإن غلظ جلده سبعون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد كذا رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو صحيح وكذا رواه البيهقي بسنده عن عبد الله بن عمرو مرفوعا فذكر مثله ثم صحح البيهقي الأول كما ذكرنا والله أعلم وهذا الحديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شاهد من وجوه أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه فالله أعلم فقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعا وفخذه مثل ورقان ومقعده في النار مثل ما بين مثل ما بين وبين الربذة ورواه البيهقي من طريق بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق وزاد فيه وعرضه مثل البيضاء طريق أخرى قال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده في النار كما بين قديد ومكة وكثافه جلده 42 ذراعا بذراع الجبار طريق أخرى قال البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده أربعون ذراعا طريق أخرى قال البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر مثل أحد ومقعده من النار مسيرة ثلاث طريق أخرى عنه قال الحسن بن سفيان بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين من كبي الكافر مسيرة, مسيرة خمسة أيام للراكب المسرع وقال الحسن بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أنه قال ما بين من الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع قال البيهقي ورواه البخاري عن معاذ بن أسد عن الفضل بن موسى ورواه مسلم عن أبي كريب وغيره عن ابن فضيل ولم يقل رفعه طريق أخرى عنه قال البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل الورقان وغلظ جلده أربعون عاما ثم قال البزار لا يروى عن أبي هريرة بأحسن من هذا الاسناد ولم نسمعه إلا من الحسين بن الأسود وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي برزه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضر وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها ورواه أحمد أيضا عن محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند به وقال أحمد حدثنا إسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان التيمي قال وحدثنا يزيد بن أرقم أنه قال إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضرافه كأحد فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد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 يقال له بلس فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار وكذا رواه الترمذي والنسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن عجلان به وقال الترمذي حسن فالمراد أن المتكبرين يحشرون إلى الموقف هكذا ويكونون فيه بين الخلق كذلك فإذا سيقوا إلى النار ودخلوها عظم خلقهم فيها كما دلت عليه الأحاديث التي أوردناها ليكون ذلك أنك وأشد في تعذيبهم وأعظم في خزيهم كما قال ليذوق العذاب والله سبحانه أعلم ذكر أن البحر يسجر يوم القيامة ويكون من جملة جهنم قال الإمام أحمد بسنده عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البحر هو جهنم قالوا ليعلى فقال الا ترون أن الله عز وجل يقول نارا أحاط بهم سرادقها قال لا والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله عز وجل ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى الله عز وجل وقد رواه البيهقي يعني البحر لا ادخله ابدا ولا يصيب منه قطرة والبحر الله جل وعليك المعليل البحار سجرت يعني يوم القيامة تشجر النار البحار التي هي ماء تكون نيران والله على كل شيء قدير نعم وقد رواه البيهقي بسنده عن صفاعة الجملة هذا لا ينافي أنها فيها منافع لنا فيها مآكيل وفيها مراكب وفيها الله جل وعلا امتن علينا بذلك وإذا شاء جعلها نيران وهذا ليكون يوم القيامة نعم وقد رواه البيهقي عن يعلى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر هو جهنم ثم تلا نارا أحاط بهم سرادقها وهكذا رأيته بخط الحافظ بن عساكر أنه قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني محمد بن حيي وفي المسند كما تقدم بينهما عبد الله بن أمية وكذلك رواه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم عن عبد الله بن أمية أنه قال حدثني رجل عن صفوان بن يعلى عن يعلى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر هو جهنم وقال أبو داود بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فان تحت البحر نارا وتحت النار بحر بحرا ذكر ابواب جهنم وصفة خزنتها وزبانيتها أعاذنا الله من ذلك بما شاء الله أعلم الله, الله وسلم على نبينا